بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعتدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم مأنتم تمتهون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهن من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم